آملي يوم القيامة، اعملوا ما شئتوا، إنه فيما تعملون فصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز.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 ن ربك لذو مفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أجميلا لقانوا لولا فصلت آياته أجمي وعربي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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاقتنف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينه وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد